117. ومن يقل منهم إني إله دُونِهِ دونه فذلك نجزيه جهنم 118. كذلك نجزي الظالمين 119. أولم يرى الذين كفروا أن 117. إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وَجَعَ النَّافِي الأوظِرَ وَاسَأَن تَمدَ بِهِم وَجَعَ النَّافِيهَا فِي جَجًا سُولَّ عَلَهُم يهتَدُون وَجَعَ النَّ السَّمَا أَسَقُ فَم مَحفُو وَهُم ن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 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَرْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هزوا ذالذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قل قل الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان 110. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيه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 قُل مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُم مِّن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُم آلِهَةٌ تمنعُهُم مِّن 119. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 110. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر 111. أفلا يرون بَنَنْتُمْ سِهَامَ أطرافها أَفَهُمُ الغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا